اِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْنَا لَكَ بُشْرًا لا تذعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا قل ابالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاء خالد كان على ربك واحدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول انتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِنَّ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاؤُهُمْ حَتَّى نَسِيَ الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا